حكي لي قلب مضموم ولد هاليوم نبينا ولد هاليوم نبينا ولد هاليوم ولد حصريا بالذن كل موالي ضرب عجن كل موالي عشريا لبس الكل موالي راح حكي لي قلب مضموم نبينا ولد هاليوم راح حكي لي قلب مضموم نبينا ولد هاليوم نبينا ولد هاليوم نبينا ولد عيون المحبه تعيش في لهفه والبسمه مرسومه على كل شفه الحزن يروح والجرح يشفى الحزن يرحل والجرح يشفى نبينه ولدها اليوم نبينه ولدها اليوم حصريا بالذن كل موالي هبر عجن وصلن وسعرها غالي هبر حصريا بالذن كل موالي حصريا بالذن كل موالي ما راح اكلي قلب مضموم نبينا ولد هليو ما راح اكلي قلب ولد هاليوم بين ولد هاليوم خمس بجبينا وبحر بشفوفه شوفوا الكلمه جروح موصوفه يا يوم قبرك نقدر نطوفه يا يوم قبرك نقدر نطوفه ولد نبينا نبينا ولد نبينا ولد ولد هنيو ابينا ولد هنيو ما حابه تبعده ميلاد كل الامم ميلاده سمطع اليمن عين حساده سمطع اليمن عين حساده حصريا بالذ لكل موالي ما برعجن وصلنا وسعر غالي ما برعجن وصلنا وسعر غالي حصريا بالذ لكل موالي حصريا بالذ لكل موالي ما راح احكي قلب مضموم نبينا ولد هاليوم ما ولدته اليوم لبينه حصريا بالثن كل موالي هبر عجن وصلنا وسعرها غالي هبر عجن وصلنا وسعرها غالي حصريا بالثن كل موالي كل موالي, موالي, موالي, موالي راح احكي لقلب مضموم نبينا ولد هاليوم راح احكي لقلب مضموم نبينا ولدها leo nabina ولدها, اليوم ولدها اليوم